قبلك فأخذناهم بالبأس، فأخذناهم بالبأس، والضلل علهم يتضلعون، فلو لئلئجاؤهم بأسنا تضلعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا.